افِضُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمَسَاءَ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والَّذينَ يتَوَفَوونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْواجَ وَفَةُ لِأَزْوَاجٍ م تَعَنلَ الحَوْلِ غَيْرَ إخراج فَإِنْ خَرَجنَ فَلاجُناَا حَلَيكُم فِي مَا فَعَنَفِي أَم فُسِهِ مِن مَعرون وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتْعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ فُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ